118. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 119. أفمن وعدناه وعدنا ذا حسنا فهو لاقيه كمن متعهما متاع الحياه الدنيا كمن متعهما متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 اينهم كما غوينا تبر وانا اليك ما كانوا يانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب 114. لو أنهم كانوا يهتدون 115. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 116. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون